وكذلك ما ارسلنا منك قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امتي واننا واننا على اثارهم مقتدوا لَأَوَلَو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَاتَّقَنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَه كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَسَّعَتْ هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ حَتَّى جاء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 ثَمجَعََّ لِمَيْ يَكْفرَر بِ الرحْمانِ لِبيوتِهِم سُقُفَ لبُيوتِهِمْ سُقُفَ مِْ فَِّّتِ وَمَهَارجَ عَلَهَا